و إ ل ى ثمود أ خ ا ه م صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إ ل ه غيره و أ ن ش أ ك م من ا ل أ ر ض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه إ ن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت موسوعه ر ج ذ ا أ ت ن ا ن أن ا ع ب د يعبد ما آباؤنا وإننا ل ف ي شك مما ت د ع و ل و إ ن ن الاسلاميه ف ي شك مما موسوعه ا ف م ا ي ل ن ي ا ت ل س ي ر ويا قوم ناقة هذه ل ل ه ل ك م آية ف ذ ر و ه ا ت ل أرض ا س ل ا ت م س و ه ا بسوء ربك ه و القضي س و ع ذ النابلسي ذ ي ظ ل م و للعلوم ا في الاسلاميه كأن لم فيها, فيها ألا و وأعجز موسوعه النابلسي للعلوم ط ا ر ا ل ا فبشرناها إ س ح ا ق ف ب ش م ي ه لشيء موسوعه الله رحمة الله ي النابلسي ب ت للعلوم الاسلاميه ج ب ر إنه قد ج ا ء أ م ر ر ا ء و إ ن ه م آتيهم ع ذ الحسنى ب مرتوب غير و أ ل ي س م ع ه النابلسي للعلوم ا ل و ا موسوعه النابلسي امرأتك م ي للعلوم ا ل ص ب ح أ ل ي س ا ل ص ب ب ح ا م ي ه ع ن اسماء ع ا ل الله الحسنى وأمضرنا ا